صابر طول وعلموا ان الله تعالى حافظه وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبه امركم الى خير ويعذب عدوكم بانواع العذاب ويعودكم على هذه البليه بانواع النعم والكرامه فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدر سوف تضاح حسينا ساكنا فؤادي سوف تضاح حسينا ساكنا فؤادي سوف تضاح حسينا ساكنا فؤادي سوف تضاح حسينا ساكنا فؤادي يا يا يا يا إلك روحي فدا يا ابن الصمد وضحى بعمرنا الهاي العقيده إلك روحي فدا يا ابن الصمد وضحى الهاي العقيده أنا بس اللي ود أنا بس اللي ود شخصك أريده وانا بحبك في القلب العادي وانا بحبك في القلب العادي سوف تبقى حسين ساكنا فؤادي ساكنا فؤادي سوف تبقى حسين, حسين, حسين ساكنا فؤادي سوف تبقى حسين ساكنا فؤادي يا حسين يا حسين, <تصفيق> يا حسين يا حسين يتاج الدين من جزل وصف همة و شراسه الدين من جزل وصف بعتلك لك بسوق النخاسه بعتلك روحا بسوق النخاسه عبد مولاي لك هذا مرادي عابد مولاي لك هذا مرادي سوق سباح حسين ساكنا فؤادي سوف تظل حسين ساكنا في فادي سوف تظل ساكنا في يا حسين يا حسين يا حسين يا, حسين يا حسين <تعنى> وحقها بتالوا راس الكفله بتعن شيعتك بكم ما لها وحقها بتالوا راس الكفله ملايين البشر ترضيها كلها ملائن البشر ترضيها كل ام وعلينا نفضلك رب لا بعدي وعلينا نفضلك رب لا بعدي ساكنا فؤادي وتبقى حسين ساكنا فؤادي سوف تبقى حسين ساكنا فؤادي اتبى حسين ساقي العطايا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين هو امتلكا وقع ابن الزكيه حسين, حسين وامتلكا قطعلنا ابن الزكيه حسينا ساكنا فؤادي سوف تضاح حسين ساكنا فؤادي سوف تضاح حسين ساكنا فؤادي سوف تضاح ساكنا فؤادي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نطم الحب لك علمنا عذبي قاعد ننساهر بليل الهواجي لا طمو الحب لك لم نعابيس وقاعد ننساهر بليل الهواجي درسنا ليلى نفتح مداريس درسنا ليلى نفتح مداريس لقينا انت قبلنا بهذه بادي يجي انا انت قبلنا بهذه باديه سوف تبقى حسينا ساكنا فؤادي سوف تضح حسين ساكنا ساكنا فؤادي سوف دمى حسينا ساكنا فوافي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين تيجي بقى انك بدي اخفي شعوري يقينا تعرف انت بكل اموري تيجي بقى انك بدي انت عارف انت كل اموري يا مولاي يا مولاي يا مولايات قد تدرس سروري يا مولايات قد تدرس سروري اصير بحزب ابو اليم قيادي اصير بحزب ابو اليم قيادي سوف تبقى حسينا ساكنا حسين ساكنا في فادي سوف تبقى حسين ساكنا في فادي سوف تبقى ساكنا في فادي سوف يا حسين يا حسين يا, حسين يا حسين يا حسين سوف تبقى اداء الرادود الحسيني سيد وهاب الطلقاني للشاعر الحسيني الحاج علي الطائي الإشراف الفني مؤيد ال الهندسة الصوتية الصوتيه ابو ايليا التميمي